الحسن او ام كلثوم واللقب هو ما اشعر برفعه مسماه او وضعه الرشيد المامون الجاحظ بطه قفه كرز مثل هذه الالقاب اسم وهو ما ليس كنيه او لقب مثل سليمان وسنا وقلنا ما الحكم اذا اجتمع الاسم واللقب ما الحكم اذا اجتمع الاسم واللقب قلنا وجب تقديم الاسم وتاخير اللقب الا اذا كان اللقب اشهر من الاسم كقول الله عز وجل المسيح عيسى ابن مريم اما الكنيه فيجوز تقديمها وتاخيرها على الاسم واللقب مثل ابو الطيب احمد المتنبي فقد قدمت الكنيه على الاسم واللقب واحمد المتنبي ابو الطيب فقد قدم الاسم واللقب على الكنيه عندي بعد ذلك اسم الاشاره وهو ما وضع لمعين بالاشاره اليه وال الفاظ الاشاره هي هذا للمفرد المذكر المثال هذا شاعر العروبه فاستخدمنا هذا للاشاره الى المفرد المذكر وهذا الهاء للتنبيه وذا هي اسم الاشاره هذا ابو الهول فيشار للمفرد المذكر بهذا وهذه للمفرد المؤنثه هذه مذيعة برامج الاطفال هذه دار الاذاعه يبقى هذا يشار به للمفرد المذكر وهذه للمفرد المؤنث وهذان للمثنى المذكر هذان رائد الفضاء وهذان قمران صناعيان وهاتان للمثنى المؤنث هاتان محررات المجله هاتان صحيفتان صباحيتان وهؤلاء للجمع بنوعيه مذكر كان او مؤنث هؤلاء ابطال المقاومه الشعبيه واقول هؤلاء ممثلات الفرقه يبقى هذا للمفرد المذكر وهذه للمفرد المؤنث وهذا للمثنى المذكر وهاتان للمثنى المؤنث وهؤلاء للجمع بنوعيه مذكر كان او مؤنث طيب هذا يشار بها الى المفرد المذكر طب ايه هذا فضل الله ياتيه ما يشاء طيب هذه يشار بها للمفرد المؤنث طب ايه ها هذه بضاعتهم هذه بضاعتنا ردت الينا غيرها واتبعوا في هذه الدنيا لعنه ها اداه تنبيه حرف مبني على السكون لا محل له من الاعراب وذ اسم اشاره مبني على الكسر فهذا مكون من هاء التنبيه وذي ذا للمذكر وذ للمؤنث وذان وتان واولاء يبقى المفردة المؤنثة هذه واتبعوا في هذه الدنيا لعنة طيب هذه ايه كمان ان هذه امتكم امه واحده طيب من يع... يعرب هذه الهاء بس الهاء للتنبيه وذه اسم اشاره مبني على على الايه ذهي ذهي مبني على الكسر في محل نصب ان هذه اسم ان اسم ان طب اذا ايه ذان هذان خصمان فنقول خصم ولا نقول خصم خصم هذان خصمان فما نقولش ايه ده جايه من الخصم وجايه من من الخصم هذان خصمان طيب مين يعرف هذان الهاء برده للتنبيه وذان اسم اشاره مرفوع وعلامه رفعه الالف لانه ملحق ب مثنى هذان وهتان طيب هؤلاء هؤلاء امم ان هؤلاء يحبون العجله ان هؤلاء يحبون العجله ها انتم هؤلاء تودعونا لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل يقول ان هذا رزقنا يبقى هذا رزقنا طيب نستخدم في الاشاره للمفرد المذكر هذا وللمفردة هذه وللمثنى المذكر هذان وللمثنى المؤنث هاتان وللجمع بنوعيه هؤلاء تتكون من ايه الهاء واسم الاشاره الهاء للتنبيه وذا اسم اشاره هنا هنا القاهره هنا القاهره نعرفها ازاي هنا القاهره طب فكروا في المره الجايه عندي هنا للمكان القريب وهناك او هنالك للبعيد هنا بيت محمد وهناك مدرسته وهنالك بتلي المؤمنون يبقى عندي هنا للقريب وهناك او هنالك للمكان البعيد يبقى عندي هنا وهناك وهنالك طيب ومن اسماء الاشاره ايضا ذلك وتلك واولئك يبقى عندي اسماء الاشاره هذا ها هذا للمفرد الايه المذكر وهذه للمفرد المؤنث وهذان للمثنى المذكر وهاتان المثنى المؤنث وهؤلاء للجمع بنوعين وهنا للقريب وهناك وهنالك للبعيد عندي بعد ذلك الاسم الموصول الاسم الموصول هو ما يدل على معين بواسطه جمله تذكر بعده تسمى صله الموصول اقول جاء الذي اكرمته جاء الذي اكرمته الذي اسم موصول اكرمته جمله تسمى هذه الجمله جمله الصله جمله الصله يبقى جاء الذي اكرمته جاءت التي اكرمتها التي اسم موصول والجمله التي تلي اسمها جمله صله الموصول يقول في كتاب معاكم الذي للمفرد المذكر مختلف ممكن عن 16 سنه كتابي قديم اه ده ده قديم بس هو هو ما الذي رافق النبي عليه السلام في الهجرة ابو بكر الذي رافق النبي عليه السلام في الهجرة ت reflected ابو بكر الصديق طيب اين الكونية في هذا المثال ابو بكر واين اللقب الصديق طيب هل يجوز تقديم اللقب الكونية على اللقب يا جوز طب هل يا جوز تقديم اللقب على الكنيه جائز طيب ابو بكر كنيته والصديق لقبه ما اسمه اسمه ايه سيدنا ابو بكر اسمه ايه عبد الله ابن ايه ابن ايه عبد الله ابن عثمان ابن عامر عبد الله ابن عثمان ابن عامر ورافقه النبي صلى الله عليه وسلم طب سبب النبي صلى الله عليه وسلم اختار الصديق في الهجره ليه السبب تمام عمر كان صاحب اولا كان ابو بكر اختيار الله عز وجل اختيار الله عز وجل ثانيا للموائمه والمطابقه الشديده في الصفات بين سيدنا ابو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر في اتفاق تام بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ألا تسمع ما يقول صاحبك ماذا يقول يزعم أنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى هو ما حضرش الكلام ولا سامع قال إن كان قالها فقد صدق وفي صلح الحديبية لما رح له سيدنا عمر قال له يا أبا بكر ولسنا على الحق قال له بلى قال ليس على الباطل قال له بلى قال فلما, فلما نضع الدنية في ديننا قال له يا عمر انه رسول الله وليس يعصيه وانه ناصره يا عمر قال له يا ابي بكر الم يقل لنا اننا سنطوف بالبيت قال له يا عمر اخ قال لك العام نفس الكلام اللي قاله له مين النبي صلى الله عليه وسلم فالذي اسم اشاره اسم موصول للمفرد المذكر الغار الذي اختفى فيه غار ثور في الاسم الموصول الذي طيب التي للمفردة المؤنثة التي وقفت الى جانب الرسول في الشده زوجه خديجه زوجه خديجه فين الاسم الموصول اوفى امره عرفها التاريخ اذا ذكر الوفاء ذكرت من خديجه رضي الله عنها لذلك العام الذي ماتت فيه كان عام الحزن لذلك يجب على النساء ان يتعلمن سيره الصالحات طيب لماذا نتعلم هذه السيره للتأسي والاقتداء للتأسي وللاقتداء يعني نتعجب لما تكون مثلا اخت ملتزمه تعمل مشكله مع زوجها ان هي تروح تصلي الجمعه في المسجد تغضبه وتعكر صفوه من اجل ان تطبق سنه طب يا راجل الناس دي بتعمل ايه رايحه تصلي القيام في المسجد هو الا لا عندك اطفال صغار تعمل مشكله كبيره وتطلع بمشكله عشان تروح تصل يبقى راح تعمل ايه وقفت الى جانب الرسول صلى الله عليه وسلم والله لا يخذلك الله ابدا انك لا تصل الراهم وتكسب المعدوم وتكرم الضيف وتعين على نوائب الحق معركه بدر هي المعركه التي هزت كيان قريش كانت سنه كيان. كان كانت سنه 2 هجريه اخذ النبي صلى الله عليه وسلم فيها بمشوره من الحباب ابن المنذر في اي المواقف قال له يا رسول الله هذا منزلا انزلك الله اياه فلا متقدم لنا عنه ولا متاخر واحد انا سمعنا وطاعنا ان هو الحرب والمكر والخديعه قال بل هو الحرب والمكر والخديعه خلاص ان له راي اخر وكان رايه هو الصواب وفي غزوه اثبت الصحابه رضي الله عنهم مدحهم للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صل حبل من شئت واقطع حبل من شئت واخذ من اموالنا ما شئت ودعم اموالنا مشيت فما اخذت حب الينا مما تركت والله يا رسول الله لا نقول لك كما قال اصحاب موسى لموسى اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون ولكن اذهب انت وربك فقاتلا انا معكم نقاتل يبقى معركه بدر هي المعركه التي هزت كيان قريش والنبي صلى الله عليه وسلم كان في وقت المحن والابتلاءات يضرع ويتضرع الى مين الى الله عشان كده بنقوله يجب على الانسان المسلم لما تدلهم الخطوب ويعظم الخطب يعمل ايه يلجا الى الله الى الله المشتكى وقلبه يتعلق بالله يا رب انتهك هذه العصابه فلن تعبد في الارض قال له الصديق يا رسول الله بعض مناشدتك ربك انه منجز لك ما ما وعد فالدعاء سلاح لا نعطله يبقى التي للمفردة المؤنثة والذي للمفرد المذكر اللذان الذان ذري وبعدلهما المثل عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز مثال رائع في العدل مثال رائع في العدل العمران عمر بن عبد الخطاب وعمر ابن ايه ابن عبد العزيز من عدل عمر رضي الله عنه ما سطره حافظ ابراهيم ما زاد عن قوتنا في المسلم ما زاد عن قوتنا في المسلمون فالمسلمون به اولى قوم لبيت المال رديها لما اشتهى اولادها اولاد الايه الحلو عمر بن عبد العزيز علم ان ولده اشترى خاتما ب1000 دينار فارسل اليه وقال له بيعه واطعم به 1000 جائع واتخذ لنفسك خاتما من حديد اكتب عليه رحم الله امرا عرف قدر نفسه دول الناس اللي هناخد الرحالين في الجنه الرافدان اللذان يجريان في العراق هما دجله والفرات يبقى عندي الذي للمفرد المذكر والتي للمفرد المؤنث واللذان للمثنى المذكر اللتان للمثنى المؤنث اللتان وضعت اللغم في طريق العدو فدائيتان جليئتان يبقى اللتان للمثنى المؤنث المقالتان اللتان قراتهما لكاتبه عربيه يبقى ده اسم موصول للايه المثنى المؤنث الذين لجمع الذكور ان الله يدافع عن الذين امن وعند بعد ذلك اللاتي او اللاق لجمع الاناث اللاتي ظفرنا بجوائز الدوله لهن انتاج ادبي وعلمي رائع اللاق ظفرنا بجوائز الدوله لهن انتاج ادبي وعلمي رائع يبقى عند الاسماء الموصوله ما يدل على معين بواسطه جمله تذكر بعده تسمى صله الموصول الفاظه واحد الذي ويستخدم ليه ولا التي تستخدم ليه ولا ذان ولاتان والذين طيب ايه فيها الذي ايه استخدمنا فيها الذي صحاب اية ان الذي فرض عليك القران هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا طب التي ها ولا تكونوا ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قيام طيب اللذان ممتاز بارك الله فيك طيب الذين الذين قال لهم الناس سيقول الذين اشركوا ما شاء الله ما اشركنا ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون الم ياتهم نبؤ الذين من قبلهم ماشي طيب التي ها ان امهاتهم الا اللائي ولدنه ادين لاي وما جعل ازواجكم اللائي تظاهرون منهن امهاتكم اه الاثنين زي بعض والقواعد من النساء التي لا يرجون نکاح انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر فين اسم الموصول هنا انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر من من تستخدم للعاقل مذكرا او مؤنث اطمن الى من يصدق النصح اطمنه او اطمنه الى من تصدق النصح يبقى هنا من يصدق مذكر ومن تصدق مؤنث اطمئنوا الى من يصدقاني او تصدقان النصح بقى ايه مثال بناوعيه اطمئنوا الى من يصدقون او يصدقنا النصح جمع مذكر جمع وان يبقى من لمين للعاقل وما لغير العاقل نشرت الصحيفه ما نقلت لها من نبا فين الاسم الموصول؟ ما وما نقلت لها من أنباء تبادي للإيه؟ للجمع ونشرت المجلة ما كتبت لها من قصة أو ما كتبت لها من قصتين أو ما كتبت لها من قصص يبقى هنا مفرد مثنى وإيه؟ وجمع إذن الاسم الموصول الذي والتي والتي واللذان واللتان والذين واللائي او اللتي ومن للعاقل وما لغير العاقل خلاص طيب نرجع لأسماء الإشارة اسماء الإشارة هذا هذه هذان هتان هؤلاء هذا للمفرد المذكر وهذه للمفردة المؤنثة وهذان للمثنى المذكر وهاتان مثنى المؤنث وهؤلاء للجمع بنوعيه الاسم الموصول الذي للمفرد المذكر والتي المفردة المؤنثة واللذان المثنى المذكر واللتان مثنى المؤنث والذين لجمع الذكور اللاتي او اللائي لجمع الاناث من للعاقل مذكر مؤنث مفرد مثنى جمع وما للعاقل برضو نفس الكلام مثنى مذكر مؤنث مفرد مثنى جمع عندي بعد كده العنوان الذي يليه عندك العنوان اللي بعد الاسماء الموصوله لا صله الموصول موجود طيب صله الموصول صله الموصول تكون جمله دائما فعليه كما في الامثله السابقه التي وقفت اللذان ضربا اللتان وضعت او اسميه مثل قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون قد افلح المؤمنون فين الاسم الموصول قد افلح المؤمنون الذين هم الذين هم الذين فين صله الموصول جمله هم في صلاتهم خشوع يبقى الاسم الموصول جمله الصله التي تلي ويشترط في جمله الصله شرطين ان تشتمل على ضمير يربطها بالموصول ويطابقها في النوع والعدد ويسمى هذا الضمير العائد جاءت التي اكرمتها فين الاسم الموصول التي فين الجمله اللي وراها اكرمتها فين العائد الهاء ماشي يبقى شروط جمله الصله ان تشمل على ضمير يسمى العائد والشرط الثاني ان تكون خبريه الكلام طال خلاص جاء الذي اكرمته وقد يحذف العائد اذا فهم ايه مع حذفه خبريه طيب يقول قد يحذف العائد اذا فهم مع حذفه اقول العائد المحذوف قد يكون مرفوع او منصوب او مجرور نسلل العائد المرفوع ثم لننزعن منهم ايهم اشد من كل شيعات ايهم اشد ايهم اسم الموصول اي والتقدير ايهم هو ايهم هو فده عائد ايه مرفوع لانه ضمير منفصل ذرني ومن خلقت وحدا فين الاسم الموصول من فين الجمله اللي وراه خلقتو فين الضمير محذوف تقديره ذرني ومن خلقتو وحيدا ياكل مما تاكلون يشرب مما تشربون ياكل ياكل مما تاكلون منه ويشرب مما تشربون فين العائد محذوف تقديره منه تقديره منه ده معنى كلمه قد يحذف العائد اذا فهم مع حذفه واكثر ما يكون ذلك اذا كان ضمير متصل منصوبا بفعل والله يعلم ما تسرون وما تعلنون اي ما تسرون هو وما تعلنون اذا عند الاسم الموصول الذي التي اللذان اللتان الذين اللائي او اللاتي اسمها اسم موصوله الجمله اللي تيجي بعدها على طول بنسميها صله الموصول صله الموصول جمله يشترط فيها شرطين ان تكون خبريه اثنين ان تشتمل على عائد الضمير ده هو الايه هو العائد عندي بعد ذلك المعرف ب كل اللي احنا بنتكلم عليه ده تحته عنوان المعارف المعارف المعرف ب ال اسم اسمه نكره دخلت عليه ال فتعين بها وصار معرفه قمنا برحله الى السد العالي وكانت الرحله ممتعه رحلته ممتعه تن. انشئت في البلاد مصانع كثيره وكان لهذه المصانع اثرها في النهضه الاقتصاديه عندي في الجمله الاولى قمنا برحله الى السد العالي كلمه رحله نكره ولا معرفه وكانت الرحله صارت بدخول الايه الالف واللام انشئت في البلاد مصانع كثيره انشئت في البلاد مصانع كثيره كلمه مصانع نكره ولا معرفه نكره وكان لهذه المصانع اثرها في النهضه الاقتصاديه يبقى المعارف فين ب ال يبقى عندي المعارف ضمير وعلم واسم اشاره ومعرف بايه والمعرف ب ال عندي بعد ذلك المضاف الى معرفه يقول المضاف الى معرفه هو اسم نكره اكتسب التعريف من اضافته الى احد المعارف مثل نيلنا من اطول انهار العالم فين النكره نيل اضيف اليه الايه الضمير فعرفت بالايه بالضمير بعض الناس يظن ان المعرف والمعرف بالبس لا ده في معرفه بالضمير ومعرف باسم الاشاره ومعرف بالعالم ومعرف لكل المعارف السابقه نيلنا من اطول انهار العالم رساله محمد اخر الرسالات كلمه رساله نكره ولا معرفه عرفت بايه بالاضافه رساله بتاعه محمد يبقى عرفت انها اضيفت الى علم يبقى عندي نيلي اضيفت الى ضمير ورساله اضيفت الى علم بناء هذه القصيدة فني بناء هذه القصيدة فني كلمة بناء نكر ولا معرفة تسبت التعريف بالإشارة تسبت التعريف بالإشارة طيب سياستنا مسالمة من يسالمنا سياستنا مسالمة من يسالمنا سياستنا فين النكرة السياستنا سياس واكتب التعريف بايه بالضمير لا صوت اعلى من صوت المعركه لا صوت اعلى من صوت المعركه يبقى كل دي اسماء مضاف الى معرفه يبقى انا عندي المعارف كام الى الان لا الضمير معرفه والعلم معرفه واسم الاشاره معرفه والاسم الموصول معرفه والمضاف الى معرفه والمعرف بالنداء المعرف بالنداء هو اسم نكره اكتسب التعريف من قصده بالنداء مثل يا عربي لك الغدو يا عربي يبقى عربي اكتسبت التعريف بالايه بالنداء يا مناضل ان الحق للقوه يا مناضل ان الحق للقوه يبقى عندي يجي لي في الامتحان يقول لي استخرج ثلاث معارف مختلفه ثلاث معارف مختلفه يبقى ما ينفعش اجيب اثنين ضمير واحده اسم اشاره لا ثلاث معارف مختلفه يعني ضمير اسم موصول اسم اشاره معرف ب ال مضاف لمعرفه معرف بالنداء يبقى المعارف كام اللي هو قالهم دلوقتي 6 هما 7 6 مين يقولهم الضمير الاول يبدا كما بدا الضمائر الضمير هو ايه الاول الضمير زي ده الذي التي صلى على النبي صلى على النبي الضمير ما دل على متكلم مخاطب غائب متكلم انا ونحن مخاطب انت انتي انتما انتم انتن غائب هو في هو هي هما هم هن الضمائر دي اسمها ضمائر رفع ضمائر رفع منفصله ضمير منفصل يعني ايه ضمير منفصل ها هو ما يستقل بنفسه الضمير المنفصل مانا يستخل بونفسا ييجلي واحده كم ده الصف الضمير انا قمنا لأتناشر د закон وبينقسم الضمير المنفصل لقسمين مرفوع المحل ومنصوب المحل مرفوع المحل اتناشر ضمير اللي احنا قلناه والمنصوب اتناشر بتاخده منهم برده اللي هم مين ايايا وaktpppp وطبوما وطبوما وقمنا وإياه وإياهما وإياهم وإياهنا وإياهن وإياكا واياك واياكما واياكم واياكن ده اسم ضمير ايه ضمير منفصل في محل نصب طيب عند الضمير المتصل هو ايه الضمير المتصل تخيل كده ضمير متصل حد متصل بحد الضمير المتصل هو ما لا ما لا يستقل بنفسه يعني ممكن لازم يجي مع حاجه يجي مع اسم يجي مع فعل يجي مع ايه مع حرف اذا وتوقفنا عند المعرف بالنداء ونلتقي ان شاء الله مع الاسم المقصور والمنقوص المره القادمه ان شاء الله كل ما تسمعوني واستغفر الله لكم والسلام عليكم طلابي السلام دي الن